يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجا وخلق منها اتقوا الله الذي تساعد وَلَا the uh... وَيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ من كان غنيا فليستعفف ومن يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوى dead. كان الله عليما حكما، وليست التوبة للذين يغملون السيئات حتى. Yeah. Well, Okay Yes. Sure. You don't رينا فساء قرين إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَفِيُّ النَّفُورَ أَنْتَ رَأَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا صِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم أعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا ويؤرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير سمعوا راينا، فسمع غيره مسمعوا بألسنتهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم لكان خير ولكن لعنوا الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على فَنَرُدَّ تَأْوَنَا أَذِبَارِهَا أُنَّنَا هُمْ كَمَا لَعْنَنَا أَصْحَابَ السبت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 فقد افترى إصماً عظيماً ألم تر إلى الذين يزكونا فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على وكفى به إثما مبينا فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بالجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون كفروا هؤلاء وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ إِذَا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فقد آتينا وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صدق وَكَفَى بِرَبِّكَ مَسْوَرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَفْنُ وَلَمَّا نَعْضِجَ جُنُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ وكان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتا سَنُذِيقُ الظَّالِمِينَ ذَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتِها خالدين فيها أبدا وندخل ظلا ظليلا إنه إِنَّ اللَّهَ عِندَ مَا يُخْضُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا أوينا ألم تر إلى الذين يزعمون؟ mm -hmm. وَأُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِكِ وَيُرِيدُ الشيطان وَيُرِيدُ الشيطان أن فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قد ou Joo. والسبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا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 صابتكم فإن أصابتكم كُم وَهُمْ شَهِيدٌ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُونْ الذين يشعرون نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضفين من اجعلنا من في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل قاتلوا أولياء الشيطان إنك الشيطان كان ضعيفا ألم إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة, وأقيموا الصلاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُلْقِتَانُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْ النُّبُوَىِ شأنا الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا. لأنه لا أخرتنا إلى أجل قريب ولا تهلمون فتيلا أنتُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ الله وإن Quan cord إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا تبتغون عرض الآيات الدنيا تبتغون the I'm <laughs> a فإذا, قضيتم الله قياما وقودا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ Joo. I'm uh not -huh. I'm oh, the no. وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُونَ واثلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّاتَ فَرْقَى يُغْنِي اللَّهُ من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما التماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أمت ياق الله وإن تكفوا فإن لله ما في السماء.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 وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله مَا يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ من كان يريد ثواب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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فكان فبظلم من الذين God En